جيادو جنجو تيكواشا ادا عزت بامدينا جيادو جنجو تيكواشا ادا عزت بامدينا بلا ايني بيجيات زليل هلاسخ ميننا مصل منينتك وش يا ابن ريم دين شيرين مصل منينتك وش يا ابن دين خو محمد المصطفى رهباري مجاهدين خو محمد المصطفى رهباري مجاهدين خدايا منتكا كرعي يمتكا كرم لا مجينا لفينا <تصفيق> وبرزينا بيصو لفينا وبرزيان ما تشكي اسلام لشانندت لما يداني را فرينها لغيزي مجاهدينا وكو بنيان ما رصوص بهم لغيزي مجاهدينا خدا يا من تكاكاريهم تكاكارم لامجينا لبين او برزينا بيتو لبين او برزيا شكي إسلام لشان بيت لميدان رابرين وكو بنيان مرصوص بيم لريزي مجاهدين بخزمت وبقم الله لقل برقك يخمينينا جيادو جنجتكوشال ادا عزت بامدينا عزت بامدينا مالا عيني بيديات ولا